قل يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَظِلُّ عَلَيْهَا وَمَا بكم بوكيل واتبع ما يُعَالَ يحكم الله و هو خير الحاكمين بسم الرحيم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن رَبَّكُم ربكم ثم توبوا ستيكم متاع